تَتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا tum wa aba'ukumma anzala Allahu bihammin sultan inil hukmu ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السلام اِذِنَّ لِي أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْخُذُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِي وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا إِنَّ رَبَّكَ فَالْعَزِيزُ الْقَوِيُّ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. أكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها يرى إياها